بسم الله الرحمن الرحيم لا أخسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد فقد خلقنا الجنسان في الكبد أيحسب أن لن يخذر عليه أحد يقول أهلت مالا لبدا أحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له علمين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلقتك ما وما أدراك ما العقبة رقبة أو إطعامه يومي كثيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحلة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا خاي ابو المشتم عليهم